لا الفجر صار فؤادي يدعو الله بليل هادي هذا صوت الذاكرين يتهادى لرب العباد من ناجه بقلب صافي ودعى من يرحم ويعافي هذا كافي. علمني كيف عرفوك ملك الحب وأحبوك صلوا الصبح نشروا النورهم بالعرفان جاءوك حين نادوا أنت سمعت باعوا أنفسهم فشريتا أتراه اقبلني واجعلني منهم من جاد ورضيت عنهم باعوا بالآخرة الدنيا طلب العون من بارئهم لا تتركني أغد وحيدا عن ذرب عطاياك بعيدا لا سعيدة. علمني كيف عرفوك ملك الحب وأحبك صل الصحب نشر النورهم بالعرفاني جاب حين نادوا أنت سمعت باعوا أنفسهم فشريته أتراه